وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمُ فَرِيقٌ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ وَلَ طائِكُم ع آادَ اللهَّهِ بَْ الأأَناتُمُ قَوْم تُفْتَنون وَكَانَ فِي المَدينَةِ تِسعت رَحطهِ يُفْسِدونَ فِي الأرض وَلَا يُصِْحون قوا تَقوسَمُوا بالِلَّهِ لَنُبَيّةًَّهُ وَأَهْلَهُ ثَُّ لَنَقُولًاَّ لِولّهِ مَا شَهِدَناَا مُهْلَكَ أَهْل ثمَُّ لََقُولًا لِولّهِ مَا شَهِدنَا مُهْلَكَ أَهْلِهِ وَإَِّ لَ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لَا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إنا فيِي ذَلِكَ لآيةَ لقَم يعون وَآن جَينَ الذينَ آممَن وَكانوا ياتقون وَلوط إذ قلَ لِقَومِهِ أَتاتُفاحِشَةَ وَأَن تُم تُبصِرون آن كُمولت تَُّرجَلَ شَهْوَةَ مِ دُون النسَ ببللْ الأأَ تُم قَم